فإلا لم يكونا رجلين فرجل وامرأة لمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعو ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسق عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم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 والله بكل شيء عليم